ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسخيناكم ماء أنفراتا ويل يومئذ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 يتقين في ظلال وعيون وثواكه مما يشتهون قلوا واشربوا هذه بما كنتم تعملون ان كذلك نجزي المحسنين ويل الكذبين قلوا وتمستعو قليلا إنكم مجرمون ويلو يومئذ للمكذبين وإذا طيل لهم ركع لا يركعون ويلو يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمن